الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم من علينا فهدانا وأطعمانا وسقانا وبلغنا رمضان وعافانا ومن كل ما سألناه أعطانا ومن كل بناء حسن أبلانا الحمد لله غير مكافئ ولا مودع ولا مكفور ولا مستغنى عنه الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن الأما بينهما ومن أما شاء ربنا من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما عطيت ولا معطيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا مولان الشفيق يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يحتك الستر يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة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 وما ضعف من هو بحماك إلهنا وسيدنا ومولانا اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمارك نواصينا بيدك ماضم فينا حكمك عدل فينا قطاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك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 وسارقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آنا الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنها اللهم واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم واجعلنا ممن يلبس والديه تاج الوقار يوم القيامة اللهم واجعلنا ممن يلبس والدي تاج الوقار يوم القيامة اللهم واجعلنا من العاملين بما فيه المتدبرين لآياته يا ذا الجلال والإكرام